الأول بل النقطة الأولى صيام شعبان فهل يتميز شعبان بصيام دون غيره من الشهور الجواب نعم فلقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الصيام فيه حتى كان يصومه إلا قليلا وعلى هذا فمن السنة أن يكثر الإنسان الصيام في شهر شعبان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقطة الثانية صيام نصفه أي صيام يوم النصف بخصوصه فهذا وردت فيه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعمل بها لان كل شيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لا يجوز للانسان ان يتعبد به لله وعلى هذا فلا يصام يوم النصف من شعبان بخصوصه لان ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما لم يرد فإن فانه بدعه النقطه الثالثه فضل ليله النصف منه وهذا أيضا فيه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب أو من ربيع أو من جمادى أو, أو من غيرهن من الشهور لا تمتاز هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان بشيء بل هي كغيرها من الليالي لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة النقطه الرابعه تخصيصها بقيام وهذا ايضا بدعه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يخصص تلك الليله بقيام بل يتغيرها من الليالي ان كان الانسان أن يقوم إن كان الإنسان قد اعتاد ان يقوم الليل فليقم تلك الليله اسوها بغيرها من الليالي وإن كان ليس من عادته أن يقوم الليل فإنه لا يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبعد من ذلك أن بعض الناس يخصصها بقيام ركعات معدودة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن لا نخصص ليلتها بقيام النقطة الخامسة هل يكون تقدير القضاء في هذه الليلة؟ بمعنى هل يقدر في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة؟ والجواب لا ليست ليلة القدر ليلة القدر في رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر وقال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران وعلى هذا فتقول ليله القدر في رمضان لأنها الليلة لأنها الليلة التي انزل الله فيها القران والقران نزل في شهر رمضان فيتعين ان تكون ليله القدر في رمضان لا في غيره ومن ذلك ليله النصف من شعبان فإنه فانها ليل ليست ليله القدر ولا يقدر فيها شيء مما يكون في تلك السنه بل هي كغيرها من الليالي النقطه السادسه صنع الطعام يوم النصف فان بعض الناس يصنع طعاما في يوم النصف من شعبان يوزعه على الفقراء ويقول هذا عش الأب أو هذا عش الوالدين وهذا أيضاً بدعه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فهذه ست نقاط أحصيتها ولعل هناك أشياء أخرى لا ادري عنها ووجب علي أن أبينها لكم